118. ثم إلى ربكم ترجعون 119. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من طيبات وفضلناهم على العالمين وأتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغي بينهم.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 أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعضا 112. والله ولي المتقين 113. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ام حسب الذين نجت راحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء ام احياهم ومماتهم سا ما يحكمون